يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ز ل زلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل م ر ض ع ة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترنّاس سكارا وترنّاس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير ع ل م ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه أنه من و َ ا ل ل َ ه ُ ف َ أ َ ن ه ُ ي ُ ط ِ ل ه ف أ َ ن ه ُ ي ُ ط ِ ل ه ُ و َ ي ه د ِ ي ه إ ل ى ع ذ ا ب ِ ا ل س ع ي ر ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل ن ا س ُ إ ن ك ن ت ُ م ف ي ر َ ي ب ٍ م ِ ن ا ل ب َ ع ث إ كن في غيب من ا ل ب ع ِ فإن خلقناكم تراب فإن خلقناكم ترابيا ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من ع ل َ ق ة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة وغير مخل نقتلنا بين لكم ونقر في ا ل أ ض ح ا مما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم ط ف ل ا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد إلى ل ل ا ل ع ر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرضها مده فإذا أنزل عليها الماء تزت وربت وأن ن ت ت من كل زوج بهجة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا قريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. و م ِ ن َ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ه ُ د ى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ف َ ا ن ِ ي ع َِ ا ف ِ ه ِ لِيُضِلَّ ع َ س َ ب ِ ل ِ اللَّهِ ف َ أ ن ِ ي ع َِ ا ف ِ ه ِ لِيُضِلَّ سبيل الله له في الدنيا خزي ونثيقه يوم القيامة عذاب ا ل ح ر ي ق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس مي ع ب د الله على حرف ومن الناس مي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإ ن أصابته ف ت ن ة ن ق ل ب على وجهه خ س ر الدنيا والآخرة خ س ر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يفعه ن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ف ع ذلكه والظلال البعيد يدعو ل م ن ضرّه أقرب من نفعه ل ب ئ س المولى و ل ب ئ س العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ت ج ر ي من تحتها ت ج ر من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما ي ر ي د ما كان يظ. َ ر ا ل ل ه فِي ا ل د ُّ ن ْ ي ا و َ ا ل آ خ ِ ر ة ف َ ل ْ ي م د ُ د َ ف َ ل ْ ي م د د َ ب ِ س ب َ ب ٍ إ ل ى ا ل س َّ م ا ء ِ ث ُ مَنْ ي ب ط ع ث م ا ل ي َ ب ط ع ف َ ا ل ي َ ن ْ ظ ُ ر ْ ه َ ل ي ُ ذ ْ ه ب ب َ ن ك َ ي د ه ُ مَا ي َ غ ي ر ف َ ل ْ ي َ أ ُ ر ْ ه ل ْ ي ُ ذ ه ب َ ن َ ك ي د ه ُ مَا ي َ غ ْ ي ُِ وَكَذَلِكَ أ َ ز َ ل ن ا ه آيَاتٍ ب َ ي ْ ن ا ت وَأَنَّ ا ل ل ه َ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين و ا ل ن ص ر ا والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله ي س ج د له من في السماوات و م ن في الأرض والشمس والقمر الجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حط عليه العذاب ومن يهني الله فما له من مكرم هذان خصمان اختصوا م في ربهم، فالذين كفروا ق ط ع َ ت لهم ث ي ا ب من ن ا ر ي ص ب ّ من فوق رؤوسهم الحميم. ي ُ ص َ ه َ ر ُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ وَلَهُمْ م َ ق َ ا م ِ ع ُ مِنْ حَدِيدٍ هَذَا ن ِ خ َ ص ْ م َ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ ن َّ ا ع ِ الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ي ص ب م ن فوق رؤوسهم الحميم يصر بهما في بطونهم والجلود ولهم م قامع من حديد كلما أرادوا أيخرج و ا منها كلما فيها وذوق عذاب الحرق ي ن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا و ب ב ا س ه م فيها حرير و ه د و ن إلى الطيب من القول وهو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون ع سبير الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أ العاكف فيه والباد ومن يرد فيه ب ا ل ح ا د بغل من ذ ب ه من عذاب أليم وإذ ب و أن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا و ط ه ر البيت للط ا ف ي ن والقائمين و ق ُ ب ك ع ا ل س ج و د و أ ذ ل َ في ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت ُ و ك ر ج ا ل ا وعلى ك ل ض ط ا م ر ي أ ت ي ن من ك ل ف ج ع م ي ق وعلى ك ل ض ط ا م ر يأتينَ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 الفقير ثم اللي ق ض و تفتهم ثم ا ل ي َ ق ض و تفتهم واليوفون ذ و ر ه م واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فجتنب رجس من الأوثان واجتنب طول الزور هُنَفَا أَلِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ هُنَفَا أَلِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَطَّ مِنَ السَّمَاءِ و َ م ن ْ ي ُ ش ر ك ب ا ل ل ه ف َ ك َ ن م ا خ َ ر َ مِنَ ا ل س م ا ء ف َ ت َ خ ط ف ُ ه ا ل ط َّ ي ر ف َ ت َ خ ط َ ف ُ ه ُ ا ل ط َّ ي ر أَوْ ت َ ه و ي بِهِ ا ل ر ّ ي ح ف ي م ك ا ن س َ ح ي ق ذ ل ك و َ م َ ن ي ع ظ م ش ع َ ا ئ ِ ر َ ا ل ل ه ف َ إ ِ ن ه ا م ِ ن ت َ ق و َ ا ل ق ُ ل و ن لكم فيها منافع إلى جل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة أجعلنا ما سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ا ل أ ع ن ا م فهلاهكم إلىه واحد فله و َ ب َ ش ِ ر ا ل م ُ خ ب ِ ت ي ن و َ ب َ ش ر ا ل م ُ خ ب ت ي ن ا ل ذ ي ن َ إ ذ ا ذ ك ر ا ل ل ه و َ ج ل َ ت ق ُ ل و ب ه ُ م ا ل ذ ي ن َ إ ذ ا ذ ُ ك ر ا ل ل ه ُ و َ ج ل ت ق ل و ب ُ ه ُ م و ا ل ص ا ب ِ ر ي ن ع ل ى مَا َ ص ا ب َ ه ُ م و ا ل م ُ ق ي م ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ا ب ِ ر ي ن َ ع ل ى م ا صافهم والمقيم الصلاة ومننا رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم ل ّ ش ع ا ع ي ر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر كذلك س خ ر ن ا ه ا لكم لعلكم تشكرون لي ينال الله لحمها ولا دمها ولكن يناله الت بوا منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذل ن ل ذ ي ن يقاتلون بأنهم غ ر م وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله ا ل ن ا سبعضه م ببعض ل ه دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و ل ينصر ن الله م ن ينصره إن الله لقوي عزيز و ل ينصر ن الله م ن ينصره إن الله الله لقائِي ا ل ع ِ ز ي ز الَّذينَ إمكَنَّاهم في الأرض أقام الصلاة الَّذينَ إمكَنَّاهم في الأرض أقام الصلاة و ا ت َ و ََّ ك َ و ا ت ََ ز َّ ك َ ت وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ و ل ل ه عابث ق الأمور، و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم ن و ح و ع ا د و ث م و د وقوم إبراهيم وقوم مروط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظ ا ل م ة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها و ب ئ ر معطلة وقصر مشيدة فلم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن بصار ولكن تعمل قلوب ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعداء ولن يخلف الله وعده وإن يوم عاد ربك ألف سنة مما تعدون و إ ن يَوْمًا ع ن د َ ر َ ب ّ ك َ ك َ أ ل ف ِ س َ ن َ ة م ِ م ا ت َ ع د ّ و ن َ و َِ ن ّ ي َ و م ً ا ع ِ ن د َ ر َ ب ّ ك َ ك ََ ل ف سَنَةٍ م ِ م ا ت َ ع ُ د ّ و ن َ و ك أ َ ي مِن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 جزئن أولئك أصحاب الجحيم، وما أ ر س ل ن ا من ق د ل ك من ر س و ل ولا نبي إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أنيته ف ي ن س خ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسي قلوبهم وإن الظالمين لفي شطاب بعيد وليعلم ال نأوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به ف ت خ ب َ له قلوبهم و إ ن الله ل َ ه ا د ل ا ل ذ ي ن آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ب غ ت ة حتى تأتيهم الساعة ب غ ت ة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا و ك ذ ب و ا بآياتنا ف أ و ل ا ل أ ك ل ه م عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو ا أمة لا يرزقنهم ل يرزقنهم الله رزقا حسنا وين الله له وخير ا ل ر ا ز ق ي ن ل يدخلنهم مدخل ا يرضونه وين الله العليم الحليم ذلك ومن ع ا ق ب بمث لما عوقب به ثم بغي عليه ليصرنه الله ليصرنه الله إن الله ل ع ف و ر ف و ر ذلك بأن الله ي و ل ج الليل في النهار و ي و ل ج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الب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 ماء. ألم تر أن الله انزل من السماء ما فتُصبح الأرض م خ ض ر ة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له والغني وإن الله له ا ل غ ن ي الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك ت ج ر ي في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بناس ل ر َِّ ف إن الله بناس ل ر َُ و ه ُ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلَ لَهُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُو إلَى ر َ ب ِّ ك وَادْعُو إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى ه ُ د ى مُسْتَقِيمٍ أ َ ل َ م ت ْ و َ إ ِ ن َ جَدَلُكَ ف َ ق ُ ر ِ اللَّهُ أَعْنَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا ك ُ ن ت ُ م ْ فِيهِ ت َْ خ َ ل ِ ف ُ و ن َ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َ ت ِ ا ل ا ر ض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس له به علم وما لظالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا وَإِذَا ت ُ ت ْ ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ آيَاتُنَا ب ِ ئ َْ ت ِ ا ت َ ع ْ ر ِ ف ُ فِي و َ ج و ه ِ الَّذِينَ كَفَرُوا ا ل ْ م ُ ن ك َ ر يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أ َ ن يا أيها الناس ضرب م ث ل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ل ن يخلقون ضبا ولو ا جتمعوا له و َ إ ِ ي َ س ْ ل ُ ب ُ ه ُ م ُ ا ل د ّ ب َ ا ب ُ ش َ ي ْ ئ ا ل َّ ا ي َ س ْ ت َ ن ق ِ ذ ُ ه ُ م ِ ن ْ ه ضَعْفَ ا ل ط َّ ا ل ِ ب و َ ا ل ْ م َ ط ْ ل ُ و ب ُ أَقَدَرَ اللَّهُ حَقَّ َ د ْ ر ِ ي ه ِ إِنَّ اللَّهَ ل َ ق َ و ِ ي ن عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَهُ وَمِنَ ا ل ن َّ ا س ِ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ ر ُ س ُ ل َ وَمِنَ ا ل ن َّ ا س ِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْتِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا ا ر ك َ ع و ا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعُدُوا رَبَّكُمْ و َ ف ع ل ُ ا ل ْ خ َ ي ْ ر و َ ف ع ل ُ ا ل ْ خ َ ي ْ ر َ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و ج ا ه د و ا في الله حق ج ه ا د ه وجَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ م ِ ل َّ ت َ أ ب ِ ي ك ُ م ْ إِبْرَاهِيمَ و َ س َ م ِّ ا ك ُ م ُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذ َ ل ِ ك ُ ن ُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ و َ ت ك و ش ُ ه َ د َ ا ء أ َ ع ل َ ى ا ل ن َّ ا س فَاقِمُ الصَّلَاةَ و َ ت ُ و الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ و َ م َ و ْ ل ا ك ُ م ْ ف ن ع م ا ل مولا فنعمري مولا ونعم ا م نصير.